وألقى في الأرض رواسي أن تميذ بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وَإِن تَعُّ نِعمَةَ الللههِ لا تُحصُوهَا إِ اللهَّهَ لَغَفُ الرحب واللَّهُ يَعلَمُ مَا تُسُِّونَ وَماَا تُعلنُود والَّذِينَ يَدْعونَ مِن دُون اللهِ لَا يَخلقُونَ شَيْئو وَهُم يُخلَقُ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 من القواعد فخر عليهم السقط من فوقهم واتاه بالعذاب واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون